وَإِذَا مَا اسْتَقَمُوا بُرِئُوا مِنَ الذُّنُوبِ إِنَّمَا تَدْعُونَ إلا إياه فلما نجاكم إِلَىٰ مَن لَّا يَمْلِكُ لَكُمْ وَكَمْ مِنَ الْإِنْسِ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْأَرْضِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصبا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 فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ولقد كرم أري ورذقناهم من طيبات يرفض ضلمهم على كثير um وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وإن